بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهم وأحصل علدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من ضيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة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 وأشهد ذوي عدل منكم وأقيم الشهادة لله ذلكم يعظ به من كان يؤمن بالله ذلكم يعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر وما يتق الله يجعل لهم خراج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 إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض، وأولاك الأحمال أجلهن أن